بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 وَالدُّولَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطْعِقُ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٌ أَمْمَ زِمْشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنْ نَاعِلِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرقوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة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 أن اغدوا على حقكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر